قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم انما الهكم اله واحد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 قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها ول الأرض إتيَّ طوعا أو كرها قالت أتينا طائين، فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها، وزين السماء الدنيا بمصابيح وحيفاء، ذلك تقدير العزيز العليم.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 لما لا إكه فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما تموذ فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجَئِنَ الَّذينَ آمَنُوا وكانوا يَتَقونَ وَيَوْمَ يُحشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ لَنَارَ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقم الله قالوا أنطقم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 فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مُتَّقِدَةٌ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْكِفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 والغوا فيه لعلكم تقلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيه هادار خلد جزاء جزاء بما كانوا بآياتنا يجهدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والانس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 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالح وعمل صالح إن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 وَسُبْحُ دُونَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ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 لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمٍ وَعَرَبٍ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقُرْرٍ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَلٌ قَلِيلٌ كيُنادون من مكان بعيد، ولقد أتينا موسى الكتاب فاختل ففيه ولو ل كلمة سبقت ولو ل من ربك لقضي بينهم.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 من أكمامها وما تحمل وما تحمل من أنثى ولا تطع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي؟ قالوا أدنكما منا من شهيد.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 لَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَغْرَقْنَاهُ أَبْجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَجِيبٍ رأيتم إن كان من عند الله ثم تفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق